قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتم فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا لِّكِتَابٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَيناهُ قُل فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ انتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فالبر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به